Oh! امو سر لما تولش قالوا الان اجي استقبل الحق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 ظلها <تصفيق> كذلك يضيء قلوبكم من برد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن يخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغاية في ل ن أي و حَرِفُونَ عَن بَعْدِ مَا قَلَّوْهُ مَنْ عَلَّمُونَ وَإِذَا لقل إن قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا أتعلم